آآ من آآ من يومين بالضبط بدأنا سنة جديدة وإن شاء الله ربنا يجعلها تكون سنة خير وسعادة على المسلمين كلهم و كنت مفروض إن شاء الله من براح أبدأ آآ المحاضرات بتاعة دورة إصلاح الكلوم المحاضرات موجودة على المنتدى. المحاضره الاولى نزلت المفروض اللي إن انا هبدا ان شاء الله اشرحها بس قلنا حاجه مهمه جدا ان لازم كلنا كل واحد يجهز اجنده مش مشكله تكون اجنده جديده او قديمه المهم تكون اجنده فاضيه خالص عشان هي دي اللي هنبدا نشتغل وهي دي اللي هنطبق فيها الواجبات بتاعت الايه بتاعة الدوره كتير من الناس لو جيت اسالهم انت بتحس بسعادة ولا لا تلاقي الناس كتير جدا منها ايه مهمون وما بيحسش بطعم السعادة الحقيقية وده بسبب امراض القلوب اللي, اللي بتصيب كتير جدا من الايه كتير جدا من الناس وحته او قصة اصلاح القلوب دي محتاجة وقت كبير جدا ومحتاجة مجاهدة كبيرة جدا من الواحد عشان يبدأ يزبط القلب بتاعه لان القلب ده هو بمثابة المحرك اللي بيحرك الايه اللي بيحرك الانسان فالقلب لو جينا نشبهه كده بحاجة في العربية مثلا هو عامل زي المطور بالزبط اللي هو بيحرك الايه اللي بيحرك العربية فمن غيره العربية ما تقدرش او ما ينفعش ايه ما ينفعش تمشي عشان كده هيكون ان شاء الله شغلنا الشاغل كله كل اسبوع هتبقى محضرة واحدة آآ عن كيفية ان احنا نصلح الايه نصلح القلوب بتاعتنا وازاي نرجع بيها ونقابل بيها ربنا ان شاء الله وطيبقى قلوب ايه قلوب سليمة وعشان احنا محتاجين آآ نصلح آآ قلوبنا آآ قبل ما نبدأ نخش في التصليح او نخش في السيانة يعني في حاجة بيعملوها كده قبل الواحد ما يخش في الصيانة لأي حاجة العملية التهيئة أو التجهيز فاحنا هناخد المحاضرات اللي جاي كلهم هيبقوا حوالي سبع محاضرات المحاضرات دي هتبقى عبارة عن ان انا بهيق قلبي للايه لأعمال الصيانة عشان يبدأ يقبل القلب لايه الأعمال اللي هتم فيه الأعمال هتبقى بسيطة جدا جدا جدا مش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود بس في نفس الوقت بيبقى أثرها كبير جدا على الإيه على القلب وبيتبل نتيجةها بسرعة كبيرة جدا على القلب وفعلا الإنسان بيحس بال بالسعادة بمجرد إن هو هيا من الأعمال دي لأن الأعمال دي آآ آآ يا إما أعمال عملها النبي صلى الله أو عملها الصحابة أو أعمال مسقورة في في القرآن أو أعمال أو بها الإيه المشايخ حفظهم الله فزي ما قلنا ان القلب لازم الواحد يقدر يبدأ يزبطه ويبدأ يصلحه على المراد بتاع النبع صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج اللي هو بعته ربنا به النبع صلى الله عليه وسلم لان ربنا بعث بعتنا ربنا السلام عشان يبقى نموذج وخدوة لنا نقتضي به في, في كل شيء الصحابه رضوا الله عليهم من كثر ما كانوا بيقتدوا بالنبي أحد الصحابه وهو ماشي كان ماشي مع واحد تاني من الصحابه فماشين في طريق الطريق ده كله صحره فماشي وهو ماشي لقى راح وطى وطى وبعد كده راح مشي ثاني فالصحابي الثاني استغرب قال له انت ليه وطيت هنا في الحته دي قال له كان في شجرة هنا انرا السلام وطى وبعدين عدى من الايه الشجره فاستغرب ان الشجرة اجل اصلا الشالك فقال له لا انا لازم اقتدي بالايه لازم اقتدي بالنبي صلى زي ما كان بيعمل لازم نعمل بالظبط أيضا أحد الصحابه راح سال السيده عائشه سالها قال لها هو انرس السلام كان بياكل على أي على اي جانب من ايه من جوانب من جوانب بتاعته على الجانب الايمن او الجانب الايسر ده من شده اتباع الصحابه للايه للنبي فربنا بعث النموذج ده عشان نقتدي بيه وعشان يكون هو ده المنهج بتاعنا اللي احنا هنمشي بي لان احنا كده كده بشر والبشر بيخطأ فلازم ازاي نخلي حياتنا كلها على منهجنا بسهل السلام وعلى زي ما ربنا عايز ده كله مش, هي مش هيجي الا بان انا الاول ابدأ ازبط قلبي وابدأ اصلكه ابدأ اطلع الحاجات الوحشة اللي فيه ابدأ ادخل الحاجات الكويسة الإيمانيات وصلح العطو ده بتاعتي كل ده بعد كده يبدأ, يبدأ يخلي القلب بتاعي يبدأ يستقبل الايه يستقبل الاوامر بتاعت ربنا بالمهتها السهول لو عايزين نبسط الكلام ده ونقول لو مثلا انت عندك كباية والكباية دي مليانة مثلا شاي وعايز بدل ما تشرب الشاي عايز تشرب مثلا لبن بتعمل ايه بتبدأ تفضي الأول الشاي من الكباية وتغسلها كويس جدا وبعد كده تبدأ تصب فيها الايه تصب فيها اللبن فاحنا احنا برضو هنمر بالايه ثلاث مراحل دول مرحلة التخلية نخلي قلوبنا من اي شرك ومن اي حاجة او من اي مشكلة بتصيب القلب وبتسيب امراضه وبنعمل عملية تحلية ان احنا نحل قلوبنا بالامانيات والعافضة الصحيحة وبعد كده تبدأ المحالة التالتة هتيجي أوتوماتيك لوحدها كده هتيجي طبيعية جدا اللي هي محالة التجلية اللي هي في القلب بقى محبة ربنا وتبدأ تلاقي القلب وتلاقي جوارح الانسان كلها خلاص يعني تتحرك بصفة أوتوماتيك نحو, الإيه نحو الخير وتلاقي الانسان بيقوم بيصلي الفجر بمنتهى السهولة وتلاقيه بيكمل ليل بمنتهى السهولة ليه لان المحرك اللي هو اللي كان عطلان ده هو ابتدى يصلحه وابتدى فعلا يشحنه وابتدى يشتغل بمنتهى ايه السهولة فاحنا هنبدأ في المحال الاوليه خالص اللي هي بنبدأ ننظف القلب من ايه من كل الشوائب بتاعته طيب احنا معانا الاجندة دي هنكتب عليها اجندة هنكتب عليها دورة اصلاح الكلوم هنبدأ فيها اول ورقة طب تفتكر اول ورقه كده في الاجنده دي هتبقى ايه بالنسبه لنا المفروض بالنسبه لي اول ورقه دي هي المرجع الاساسي اللي هرجع له كل فتره لما يحصل عطل في المحرك بتاعي او يحصل عطل في القلب ايه بتاعي فانا كل فتره هبدا ارجع للورقة دي وعشان كده انا اخترت ان تكون الورقه دي تبقى اهم ورقة في الأجندة اهم ورقه في الاجنده هنكتب فيها ايه نبدأ نفتحها نكتب فيها اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله توكلت على الله نبدأ نتوكل فيها على ربنا دي خير بداية لنا مع مع الورقة الأولى في دورة إصلاح الفلوف في الأجندان يبقى هقول تاني هنكتب فيها اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري طبعا ده دعاء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله توكلت على الله مفيش شك إن أو مفيش حد يقدر ينكر نعم ربنا عليه اللي احنا لو حاولنا من هنا لحد السنة اللي جاي أو اللي بعدها نعدد النعم دي ونشرح كل نعمة مش هنقدر ايه نوفيها ونوفي ربنا ايه شكره على النهم دي يبقى اول حاجة افضل افضل شيء نكتبه في اجندتنا في اول ورقة في الدورة ان احنا نبدأ نكتب نعم ربنا علينا طيب نسأل نفسنا ايه هي اهم نعمة ربنا انعمها علينا كلنا كمسلمين ايه هي اهم نعمة طبعا مفيش شك إن نعمة الإسلام دي أفضل نعمة أنعمها ربنا علينا أفضل من نعمة الصحة وأفضل من نعمة المال وأفضل من نعمة الزوجة وأفضل من نعمة الولد أفضل من كل إيه من كل النعم هي نعمة إيه الإسلام يبقى هنكتب رقم واحد هنكتب طبعا بعد الدعاء هنقول وهابنى الله نعماً كثيرة منها على سبيل الح على سبيل المثال للحص. رقم واحد نعمة الإيه؟ الإسلام لأن ربنا الحمد لله من غير ما احنا نحتاج أو من غير ما احنا مطلوب أو من غير ما احنا ندفع احنا اتولدنا لقينا أبونا أو أمنا مسلمين ولقينا نفسنا ايه مسلمين فدي نعمة ربنا أنعم بها علينا من غير ما احنا ندفع فيها أو نضحي ليها وعليكم السلام عليكم من غير ما احنا نضحي بحاجة كبيرة او بحاجة عليزة علينا ونلاقي نفسنا مسلمين فمن الصحابة من ايه من عزب ومن اوزي ومن قتل عشان يوصلك الايه يوصلك الاسلام جاهز لحد ايه لحد عنك فدي لا شك ان هي دي افضل نعمة تحطها في الايه في الاجندة دي اول حاجة طيب تاني حاجة هنحط نعم ايه بقى هنحط نعمة الصحة نعمة الصحة بما فيها بقى البصر والسمع والعين والنطق نعمة الصحة ان ربنا إدانا الصحة اللي اتحرم منها ناس كتير زي بالزبط الإسلام اللي اتحرم منه ناس كتير وبرضو مش بأرادتهم يعني ناس كتيرة فلعد لقت نفسها مش مسلمة مش بأرادتها نبدأ بعد نعمة الصحة نحط النعمة التالتة مثلا نعمة المال بالنسبه للناس اللي اداها ربنا مال نعمة الأولاد بالنسبه للناس اللي اداها أولاد نعمة الرضا بالنسبه للناس اللي عندها رضا وراضية بإيه بحياتها وهكذا نقعد نعدد في النعم لحد ما نوصل لمثلا 20, 30, 50 مش مشكلة زي ما, زي ما, إيه زي ما نكتبهم في الصفحة الأولية في الإيه في الأجيني طب إحنا خلاص خلصنا لإيه؟ خلصنا النعم بقي إيه بقى؟ بقي حاجة مهمة جدا هنكتبها بس برّى الأجندة إحنا كتبنا في أول صفحة النعم هنجيب ورقة فضية ورقة بيضة خالص ونكتب فيها نكتب فيها إيه بقى؟ تتخيلوا كده نكتب فيها إيه؟ إحنا كتبنا النعم هنكتب في الورقة البقى دي إيه؟ تمام. هنكتب فيها زنوبنا طيب هنكتب فيها زنوبنا المتعلقة بنفس النعم بمعنى ايه؟ انا كتبت النعمة الأولانية الإسلام. هكتب قدام بقى في الورقة البيضة دي هكتب فيها الايه؟ هكتب فيها انا اثرت في اسلامي ده قد ايه؟ واكتب فيها انا خذلت اسلامي قد ايه؟ واكتب فيها انا عصيت ربنا وقدام الناس قد ايه كل ده طبعا نكتبه في ايه هنكتبه في ورقة بيضة طبعا واحنا بنكتب الزنوب المفروض ما حدش بيشوفنا خالص احنا قابلنا على نفسنا القوضة بنكتب فيها الزنوب اللي هي مقابلة لل ايه للنعمة تاني نعمة مثلا كتبنا نعمة الايه الصحة هنكتب قدامها في الورقة ان احنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا من الجنوب بم... ب... بمساعدة الصحة اللي هي ربنا اصلا الديهاني عشان خاطر ايه? اللي ربنا الديهاني عشان خاطر معصيهوش بيها. الصوت مش واضح? طيب الصوت واضح كده طيب طيب كان هناك كان قطاع في الناس طيب احنا وصلنا ان احنا هنكتب النعم في الايه هنكتب النعم في الاجندة ونكتب الزنوب في ورقة فاضية واحنا بنكتب زنوبنا زي ما بقول محدش هيشوفنا قفلنا على نفسنا قضيتنا بنكتب الزنوب المتعلقة بالايه المتعلقة بالنعم ربنا اداني الصحة وأنا عملت بها زن بكذا وكذا وكذا برغم إن ربنا المفروض كان هايدين الصحة دي عشان ما علش فيها الزنوم ربنا اداني المال وأنا عصيت ربنا بالمال وعملت كذا وكذا وكذا وما كنتش الم... يعني كان المفروض عن العكس ربنا اداني الأولاد وأنا فررت فيهم وما علمتهمش كويس وعلمتهم كذا وكذا وكذا برغم إن العكس وهكذا ربنا اداني البصر وأنا بصيت به كذا وكذا وكذا وما اعملتش بيه الايه اللي كان وفوضه عامده بعد ما بعد ما نخلص ورق ورقة الزنوب دي هنجيب الاجنده ونحط قدامها ورقة, الـ الـ ورقة الزنوب في <تصفح تصفح> اللحظة دي ان شاء الله انا مش عايز حد يشوفك تماما مفيش غير ربنا بس هو اللي بيشوفك هو اللي مطلع عليك تختار قوضة تقفل عليك كويس جدا محدش بيشوفك حط الورقة دي جنب النعم وعايز من كل واحد يوصف ايه اللي هيحصل له في اللحظة دي بالضبط بس بعد كده بنقطع الورقة بتاعت الزنوب وممكن نولع فيها او نقطعها خالص بحيث ما حدش طبعا يشوفها خالص لان ربنا سطرها فما ينفعش ان احنا نفضح ايه نفضح نفسنا وبعد كده هتخش على المنتدى ان شاء الله وتكتب لي ايه هو اللي حسيت بيه لما حطيت ورقة ال الزنوب جنب ورقة ال إيه جنب ورقة النعمة بتاعه ربنا عليك ويبدأ كل واحد يكتب ال بتاعته والشعور بتاعه اللي هو حسه عشان كلنا بإذن الله نستفيد جدا من الـ من الـ الـ الكلام اللي هتحطه ده طبعاً محدش يكتب النعم والزنوب في في المنتدى لا احنا بنكتب النعم بس في في الاجنده وبنكتب احساسنا اللي احنا حسيناه ايه على المنتدى وباذن الله هيكون يوم يوم الاربعاء اللي جاي هتبقى المحاضرة الثانيه من من الدوره هتنزل الاول على المنتدى ممكن تنزل يوم يوم الحد او يوم الثلاثاء وهقولها لكم باذن الله تبقى صوتية يوم يوم الاربعاء القادم باذن الله في حد كده عنده اي سؤال هو كان المفروض في كان المحاضره دي انا كنت قالي ان في محاضره يوم الـ يوم الساعة الساعه 3 بعنوان كيف نبدا العام الجديد وقلت هشرح فيها دوره اصلاح القلوب الموجوده على المنتدى فانا ما كانش ما كانش في وقت امبارح فدخلت شرحتها النهاردة المحاضرة تسجلت وبإذن الله يعني بالزبط 10 دقايق و هتترفعه موجودة على المنتدى للي عايز ينزلها و لا مفيش مشكلة هي تسجلت إن شاء الله و هنرفحها دلوقتي بإذن الله على طول على المنتدى طيب في حد عنده أي سؤال بالنسبة المحاضرة وجزاكم الله كل خير. طيب سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.